بلغنا إلى كتاب الزكاة لاذا عز انتهينا من الطهارة والصلاوة اليوم إن شاء الله تعالى سوف نبدأ في كتاب الزكاة قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما طبعا الزكاة واجبة بالكتاب والسنة وقم الصلاة والزكاة وقني الأسلام على خانس واجمع أهل العلم وهي من المعلومة من الدين بالضرورة فهل تجب على كافر؟ قال على كل مسلم إمام على كل مسلم معناه أن لا تجب على كافر بالإجماع ولقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله والكافر الذمي هو الذي يستوطن بلاد المسلمين طيب هذا يدفع الجزية قال الله تعالى حتى يطل الجزية عن هيرين وهم صاغروا كما أن الزكاة تجب على العبد المملوك لأنه لا مالا ما بل هو مالوه لسيده من سيده والزكاه كذلك لا تجب في المال حتى يبلغ النصابا هذا مشمع عليه طب والنصاب وسيتم معنى لا خلاف انه لا, لا, لا تجب الزكاه في مدونة دون النصاب وكذلك لا تجب الزكاه في المال اذا لم يملكه صاحبه فلو ملك شخص مالا ملكا غير مستقر لا تجب فيه الزكاه وذلك كمال المكاتب والمكاتب والعبد الذي اشترى نفسه من سيده باقساط اذا ملك مالا قبل سداد جميع الاقساط فبالقول هذا المال غير مستقر لا تجب عليه وكذلك تجب الزكاه في المال الذي اعطي للجهات خيريه كمراكز الدعوه او مراكز توعيه الجاليات والصناديق والمؤسسات الخيريه وجماعات البر ليصرف في امور الدعوه والجهاد او يوزع على الفقراء وكذلك للزكاه في المال الذي يجمع من افراد عائله معينه ثم يوضع في صندوق او بنك يسموه صندوق العائلات يفعلوه اخواننا في المملكة قالوا لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول يبقى لا بد ان يبلغ النصاب اولا شرط الخروج الزكاه بلوغ النصاب لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تجب في مال في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وهذا أجمع عليه عامه اهل العلم قال الا الخارجه من الارض بحولان الحول في الاموال كلها الا الخارج من الارض فلا يشترط لوجوب الزكاه في ان يحول عليه الحول بل يجب اخراجه زكاه قال الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده والمعاد المستخرجه مباشره من الأرض وكذلك لا يشترط الحول في وجوب زكاه نماء النصاب من النتاج اذا كان عند الإنسان مثلا 40 ش هذه بلغت النصاب إذا حال عليها الحول وجب عليه إخراج شاه واحدة فلو تولدت في خلال هذا الحول فبلغت مائة وواحدة وعشرين فيجب عليها أن يخرج شاتينين أن هذا النتاج الذي ولد في خلال هذا العام لم يحل عليه الحول وإذن لا يشترط الحول في وجوب زكاة الربح الذي يحصل في مال الإنسان الذي بلغ نصابا فما حصل في هذا المال من ربح في أثناء الحول ووجب إخراجه زكاته عند إخراج زكاة النصاب ولو لم يحل الحول على هذا الربح مثلا لو شخصا اشترى أرضا ب ألف وقبل تمام الحول أصبحت تساوي مائتي وجب عليه إخراج زكاة مائتي ألف مع أن الربح لم يحل عليه الحول فإن حولهما أي أن حول نتاج السائمة وحول ربح التجارة والعروض حول أصلهما لأن النماء تبع الأصل هو منه اما المال الذي يكتسبه الإنسان من غير نماء المال الذي عنده ومن غير ربحه فلا زكاة فيه ما يكون نوي المال المستفاد في أثناء الحول بشراء أو هبة او وقفة أو نحوها مما يستفاد لا من نفس المال لا يجمع إلى ما عنده في الحول ما كان عنده نمى عنه وزاد عليه وتولد عنه هذا يخرج أما بخلاف ذلك لا يخرج إلا إذا حال عليه الحول قال أما ما لم يكن من النتاج وربح التجارة كالرياتيبي أو التقاعد الشهري وما أخذه الإنسان من بيت مال المسلمين يعني من الدولة من عطاء أو مكافأة أو عدة سنوية كالتي تسمى المناخ وما اكتسبوه الإنسان بعمل يده وما يارثه من قريب الله ونحو ذلك كل هذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان بالغا للنصاب حال عليه الحول وهو يملكه ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع قال السائمة, السائمة أو السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة أربعة أنواع فلا تجب الزكاة فيما استعمله الإنسان من أساس وأواني وبيته وصيارة ومسل هذه الأشياء كلها وإنه السلام قال الأصل في ذلك كله قال ليس على المسلم صدق في عبده ولا في فرصه هذه الاشياء ولذلك قالوا ان الذهب الذي يتخذ للكنيه وليس للادخار ولا للتجاره هذا كذلك ليس عليه زكاه والالات الحرفيين ليس عليها زكاه وكذلك لا زكاه في التي تربى لبيع لبنها كما هو الحال في التي تبيع الالبان والحليب ومشتقاته لا زكاه المباني والمزارع التي تربى فيها هذه الابقار كذلك لا زكاه في مباني والات ومحطات التي تعد لبيع المحروقات وكذلك لا زكاة فيما أعد للإيجار من عمرات أو تكاكين تؤجر أو في طائرات أو تؤجر لمن يستخدمها لكن يكون الزكاة فيما يخرج منها ويبلغ نصابا ويحول عليه الحول ولا زكاة شيء من ذلك أي من الأنواع الأربعة السابقة حتى يبلغ نصابا بالإجماع ويجب في زاد على النصاب بحسابه في زاد على النصاب من الحبوب والثماري نصف العشر إذا كان يسقى بكل فتن والعشر إذا كان يسقى بغير مؤونة ولو كانت هذه الزيارة قليلة كصاع أو صاعين أو أكثر من ذلك وكذلك يجب فيما زاد على المصاب من الذهب والفضة وما الحق بهم كالأوراق النقدية ومن المعادن المستخرجة من الأرض ومن قيمة عروض التجارة ربع العش ولو كانت هذه الزيارة قليلة لما ثبت عن بعض الصحابة أنهم قالوا ليس فيما أقل من خمسة دراهم شيء فما زاد فبالحساب إلا السئمة من بهمة الأنعام فلا شيء في أوقاصها السئمة من بهمة الأنعام لا تجب الزكاة في أوقاصها الواقص وما بين النصابين وهذا كما يقول المزري بلا خلاف ما بين النصابين ثم قال باب زكاة السائمة يبدأ يتكلم عن زكاة السائمة قال وهي الرائعة أي أن السائمة من بهمة الأنعمة التي ترعى من العجب الذي لم يزرعه الإنسان الحول كاملا أو أكثر الحول سمى سائمة فالزكاة تكون في السائمة لكن المربوطة لا زكاة فكما سيأتي والدليل على أن الزكاة لا تجب إلا في السامة ما جاء في حديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات وفي صدقة الغنم في سائمتها والحس في البخاء كما في حديث بازي بن حكيم عن أبيه عن جد في كل سائمة إبل وهي ثلاثة أنواع أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا لا زكاة في الوحيد من الإبل ولا في الثلاثة ولا في الثلاثة والأربع بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في مدون خمس ذود من الإبل صدقه ليس في مدون خمس ذود من الإبل صدقاه هل أنت متفق عليه؟ ليس أناس إذا بلغت خمساً فيها شاه يخرج عنها شاه وفي عشر إبل شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وإذا وصلت إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي أي بنت المخاض بنت سنة أي ما تم لها من الإبل سنة منذ ولدت فإن لم, تكن عنده أي لم يوجد عند صاحب الإبل التي عددها 25 بنت مخاض فابن لبون أي يخرج بدلا من بنت المخاض بعيرا ابن لبون هو ابن سنتين أي ما تم له سنتين منذ ولد وإذا وصلت إلى 36 فيجب فيها بنت لبون وإذا وصلت إلى 46 فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين وإذا وصلت إلى 61 فيجب فيها جاذ عهلها أربع سنين وإذا وصلت إلى 76 فيجب فيها لبون وإذا وصلت إلى إحدى ففيها حقتان إلى عشرين ومئة وكل هذا متفق عليه فرائد السابقة مجمع عليه فإذا زادت واحدة فبلغت مئة وإحدى وعشرين ففيها ثلاثة بنات لابون ثم في كل خمس حقة حقة وفي كل أربعين بنت لابون فكلما زادت الإبل عشرا تغيرت الفريضة فمثلا في مئة وثلاثين حقة وبنت لابون وفي مئة واربعين حقتان وبنت لابون وفي مئة ثلاث حقاق وفي 164 بنات لبون وفي 178 حقك و3 بنات لبون وفي 180 حقتان وبنت لبون وفي 190 حقك وبنت لبون وإذا وصلت إلى 200 فيجتمع الفرضان إن شاء اربع أربعة حقك خمس بنات لبون او أخرج خمس بنات لبون ثم تستمر الفراد على هذا النحو فيما زاد على ذلك في كل 50 حقك في كل 40 بنت لبون وإذا تساوى الفرضان كأربعمائة وستمائة ونحوها خير بينهما بين هذه او تلك ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان او عشرون ذرهما أي من وجبت عليه بنت لبون مثلا ولم يجد ها أخرج بنت مخاد وأخرج مع شاتين لأن أقل من بنت لبون او أخرج بدلا من الشاتين قيمتهما وكانت قيمة الشافع عهدنا وسلم عشرة بره فيخرج مع بنت مخاد قيمة شاتين وإن شاء من لم يجد السن الواجب عليه أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين طرغما فمن وجبت عليه مثلا حقا فلم يجدها فلو أن يخرج بدلا منها جذعة ويأخذ من عمل الزكاة شاتين أو قيمتهما ودليل جميع الفرائر السابقة في زكاة الإبيل حدث أنس زراوة البخاري في كتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صدقة الإبيل نحو ما تقدم النوع الثاني من أنواع السئمة بهمة الأنعام البقر بقر الجموس يعني الجموس يدخل البقر بالاجماع بالنسبة للبقر لا شيئ فيها حتى تبلغ 30 اذا بلغت 30 ففيها تبيع او تبيعه تبيعه وتباع لها سنه واذا وصلت ال40 ففيها مسنه لها سنتان واذا وصلت ففيها تبيعان واذا وصلت الى 70 ففيها تبيع ومسنه ثم كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنه وهو كذلك حديث معاد النبي صلى الله عليه من كل 30 من البقر تبيعا او تبيعه ومن كل 40 مسنه وانو الثلاث من انواع سائمه بهيمه الانعام التي يجب فيها الزكاه الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ 40 فاذا بلغت طبعا فيها شاتون الى 20 و100 زادت على 120 واحده ففيها شتان الى 200 فاذا زادت على 200 واحده ففيها ثلاث شياه ثم في كل 100 شاه فاجب في ال400 اربع 500 خمس شياه والفرايد السابقه في, في, في زكاه الغنم كل مجمع عليها بين اهل العلم حدث انس في الكتاب الذي كتبه اوبك في الصدقات كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه في زكاة الغنم نحو ما تقدم ولا يأخذ في الصدقة تيس وهو الذكر وإنما تأخذ الأنثى من المعز أو الضاب ولا يأخذ ذات العوار والمعيبة ولا يأخذ هرمة والكبرات سقطت أسنانها ودليل النهي عن أخذ هذه الثلاثة قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه ولا النهي عن اخذها في حديث انس الصادق ولا تؤخذ الربا وهي البهيمه التي فيها لبن الربا الذي تربى في البيت من الغنم لاجل اللبن وقيل هي قريبة القريبه العاده لولادها وجمعها رباب قال ولا تؤخذ الربا ولا تؤخذ الماخذ والتي قرب اولادها ولا تؤخذ الاكوله وهي السمينه المعده ودليل النهي عن اخذ الثلاث السابقه ما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه اليمن اياك وقرائم اموالهم قال له في الحديث واتقه دعوة المظلوم لأنه ليس بينها وبين الله حجاب فلا يؤخذ أكارم المال الكرام ولا يؤخذ شرار المال قال ولا يؤخذ شرار المال الرضئ من الإبل والبكر والغنم للآية السابقة ولا تؤخذ قرائمه وهي النفئهن النفائس التي جمعنا الكمال الممكن في حقهن من كثرة اللح أو كثرة الصوف أو جمال الصورة أو كثرة اللبن وهو ذلك الحديث ابن عباسة إلا أن يتبرع بها أرباب المال إذا تبرع خلاص إذا أخرج الأحسن فخلاص إذا بأس بهذا فإذا تبرع صاحب المال بإخراج الكريمة في الزكاة جاز قبولها بما ثبت عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل من رجل ناقة فتية سمينة ما كان ابن سمخاط لما تبرع بها ودعا له بالبركة بركة ولا يخرج إلا أنثى صحيحة فلا يخرج في جميع فرائد الابل والبكر والغنم السبكة ذكراً ولا يخرج أنثى معي با لا ذكر ولا أنثى معي بايبا إلا في الثلاثين من البقر فإنه يصح أن يخرج عنها تبيعاً على ما سبق تفصيله ويخرج الذكر أيضاً في مسألة أخرى ويعني يخرج ابن لبون مكان بنت مخال إذا علمها إلا أن تكون ماشيته كلها ذكوراً فيجوز أن يخرج ذكراً منها أو كانت ماشية كلها مراضاً فتجز واحدة من خلاص ودليل هتين المسألتين أن الزكاة وجبت على سبيل المؤساة فلا يكلف الإنسان أن يخرج زكاته غير مالي ولا يخرج إلا جذعة من الضان أو ثنية من المعز لما روي عن صعر ابن دي سيم أن رسوله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق قال له لما سألهما ماذا يأخذان؟ قال عناقا جذعة أو ثنية ولا يخرج إلا السنة المنصوصة عليها فلا يجوز أن يخرج سنة أصغر من السنة المنصوصة عليها في الأحديث في زكاة الإبل أو البكر أو الغنم إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب فذلك أفضل حديث ابن كعب السابق أو تكون ماشيته كلها صغارا فيخرج صغيرا لأن الإنسان لا يكلف أن يخرج زكاته من غير ماله ولقول أبي بكر رضي الله عنه لو منعوني عناقا كان يؤدونها إلى رسول الله سأسلب لقاتلتهم عليها كما عند البخاري وإن كان فيها صحاح ومراض المختلط وذكور وإنات وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالي فينظر كم عدد الصحاح وكم عدد المراض وكم قيمة المريضة وكم قيمة السليم ويأخذ من قيمة كل منهما لقدر نسبتها في ماشيته فيكون مجموعهما هو قيمة ما سيخرج فيخرج من غنمه أنثة صحيحة أو مريضة قيمتها تساوي هذه القيمة فكذا في حال كون بعضها ذكوراً وبعضها إناثاً وفي حال كون بعضها صغاراً وبعضها كباراً لأن الزفاة وجبت موسائة ولو يكلف أن يخرج من غير ماله فيخرج من ماله بقدر الواجب عليه فإن كان فيها بخاتي وهي إبل ليست عربية للواحدة منها سنامان وعرابه الابل العربية وبكر وجواميس ومعز وضاء وكرام ورئام ويرودي من البهائم وسمان ومهزيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة الملايين وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكات الوح فتجعل مواشيهم كأنها شخص واحد فلو كانت مواشيهم من الغنم كان مجموعهم 120 شئ لكل واحد منهم أربعهم فالواجب عليهم جميعا شا واحدا لما روى البخاري عن أنس في كتاب الصداقات وفيه ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهم يترجعان بينهما بالسوية يعني كل أحد يخرج بقدر نصيبه في هذه الغنف وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم مثل أنس السابق ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة فلا تؤثر في عروض التجارة ولا في الخارج من الأرض ولا في المقدان السامة فقط لأن الحادثة مواردة في المشيئ لا دليل على تأثير الخلطة في غيرها قال باب زكاة الخارج من الأرض والخارجي من الأرض نوعان أحدهما النبات قال الله تعالى وقعته حقه يوم حصاده فتجب الزكاه منه في كل حبد وثمر يقال يكال لابد من الكيل للدخار يكال والدخار يعني يكون مما يكال لمما يوزن أو يعد أو يذرع وأن يكون مما يدخر معناه أنه يمكن أن ييبس ويبقى فترة للنزام دون أن يفسد ومما يجبع هذين الوصفين البر طبعا الشعر والأرز والزراء والرشاد والحبة والسوداء والزبيب والطمر والقاء هذا ومن الأدلة على هذا الحكم ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بوسى مرقوعا ليس في مدونة خمسة أوسق صدقة ولا تجيب على الشخصي طبعا وجد استدال في حديث ليس في مدونة خمسة أوسق صدقة أنه دل على اعتبار التوسيق والتوسيق والتحميل والوسق والحمل فذكر الوسق, فذكر الوسق لا معنى له إلا ليعمل به وإلا كان لغوا ولا تجب على الشخص زكاة في من زكاة ما يكال ويدخر إلا إذا خرج من أرضه التي يملكها التي كان مستأجرا لها فإن لم يخرج من أرضك كان يكون اشتراه من غيره بعد اجتدال الحب وبدو الصلاح في الثمر فلا تجب عليه فيه الزكاة ان الزكاه تجب على ما كان مالكا من كان مالكا له وقت اشتداد الحب ووضوب الصلاه ولا تجب الزكاه الحب او الثمر الا اذا بلغ خمسه اوصق لقول رسول الله صلى الله عليه ليس في حب ولا تمر صدقه حتى يبلغ خمسه اوصق كما عند مسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقه حتى يبلغ خمسه اوصق في مسلم او ليس في ما دون خمسه اوصق قال والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مجمع عليه بين أهل العلمي مجمع والأحديث في ضعيفة والصاع النبوي زنته بالقمح المتوسط الذي ليس بالثقيل ولا بالخفيف رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية فجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل تقريبا ما يقارب الثلاثمائة كيلو ويساوي ستمائة كيلو أو ستمائة كيلو تقريباً نعم قال ويجب العشر فيما سقيا من السماء والسيوح حي أن ما سقيا بغير مشقة يخرج منه العشر وما سقيا بالنصف العشر هذا مجمع عليه ويجب نصف العشر فيما سقيا بكلفة كالدوالي وهي الدولاب الذي يديره البقر والمواضح وهي الحيوانات التي يستخرج بها الماء من الآبار أو الأنهار ومثلها ما يسقى بالمكائن ميكنة والدينام وغير وهذه الأشياء كلها فيها نصف العشر. وإذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب أصبح صلباً وجبة الزكاة لأنه في هذا الوقت يقصد للأكل والاقتيات فأجبها اليابس ولا يستخر الوجوب إلا بجعل الحب أو الثمر في موضع تجفي فيه وهو البيتر إجماعاً ولا يخرج الحب من بر أو شعير أو ذرة أو غيرها في الزكاة إلا مصفاء نظيفاً ولا يخرج الثمر من تمر أو زبيب أو غيرهما إلا في الزكاة إلا يابساً في الزكاة إلا يابساً حديث عتاب بن سيد قال أمر الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص الزرع وتؤخذ زكاته زبيباً كما تخرج زكاة النخل طمر هذا مؤول الكمال وحل الدخار ولا زكاة فيما يكتسبه الإنسان من مباح الحب والثمر فمن التقط حبا أو ثمرا من ثمر أو غيره من أرض غير, غير مملوكة أو مما تركه أصحاب الزروع فلا زكاة عليه فيه بلا نزاع ولا زكاة فيما يأخذه الحصات من الحب أجرة لحصاده ومثل ما يأخذه من يجز أو يقطف الثمر من ثمر أجرى العمل ومثل ما يوهب لشخص أو يشتريه أو نحو ذلك بعد بدو صلاح الثمر واشتداد الحب ودليل هتين المسألتين أنه يلاقي غير مالكنا للحب أو الثمر وقت وجوب الزكاة فيه فزكاته واجب على مالكه عند اجتداد الحب وبدوه صلاح الثمر كان له مالك ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب فلا يضم البر إلى الشعير ولا الثمر إلى الثبيب ونحو ذلك لأنهما جنسان مختلفان فلا يضم أحدهما إلى الآخر كبهيمة لأن عم لا تضم الإبل إلى البكر ولا البكر إلى الغد إلا أن يكون صنفاً واحداً مختلف الأنواع كالطمور ففيه الزكاة يعني برحي على سكري على سقعبي على كذا كله يضم إلى بعضه ويخرج من كل نوع زكاته فيخرج زكاة الطمر السكري مثلا منه يخرج زكاة البرح منه وهكذا لأن زكاة كل شيء منه وإن أخرج نوعا جيدا عن النوع الرضي جاز وله أجره فلو أخرج عن الطمر البرني مثلا نوعا أجود منه كالسكري هذا أفضل لأنه أكمل هذا طبعا لا شك أنه فيه زيادة في الأجر ان هو الثاني من الخرج من الارض المعدن فتجب الزكاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض يا ايها من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض فمن استخرج من معدن هو المكان الذي تستخرج منه المعادن انصابا من الذهب او الفضه وجب عليه اخراج ربعه او استخرج منه من المعادن الاخرى ما قيمته ذلك رقابته خلقه شراب الذهب والفضه صره كان من الجواهر او الكحله او السفر او الحديد او غير ذلك عليه الزكاه فيخرج ربع العشر قيمته والدليل على وجوب اخراج ربع العشر في جميع انواع المعادن القياس على الاسماء وعروض التجاره ولا يخرج إلا بعد السبك يخرج يخرج يعني الزكاه بعد السبك بعد ان يسبكه ويصفيه وينقيه مما لحق به قياسا على الطمر والزبيب ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك ولا شيء يعني لا يخرج في زكاة ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبري والمسك لما ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في العنمر ذكاه ويقاص عليه اللؤلؤ والمرجان لأنه هما جمعان من البحر فليس في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك هذا الأمر الزكاة ولا شيء في صيد البري ولا في صيد البحر لأنه لم يرد دليل في القرآن ولا في السنة يدل على وجوب الزكاة فيهما والاصل براءة الذمة وقد أجمع على هذا عامة أهل العلمي وفي الركاز الخمس أي نوعا كان من المال والركاز دفن الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الركاز الخمس دفن الجاهلية كنوز الجاهلية كالآثار ونحوها وما عفر عليه مما دفنه الكفار من أموالهم سواء كان من الذهب أو الفضة طبعا معه العلم أنه لا يجوز بيع الأصنان ففيه الخمس لما رأوا البخاريه في الركاز الخمس والركاز كما قلنا ودفن الجاهلية ويصرف خمس الركاز لأهل الفيء والفيء هو ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال هذا الخمس يقسم خمسة أخماسة خمس لله ورسوله ويصرف مصالح المسلمين العامة وخمس لقرابة النبي السلام وخمس لقراء اليتام وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل والدليل على هذه القسمة في خمس الركاز أنه حكمه وحكم أموالهم الأخرى المشابهة له وهي الفيء ولأنه محموس كخموس الغنيم فسرة في, في مثل مصارفه كما قال تعالى وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه للرسول والذي القرباء والإتامى والمساكين وابن السبيل وما روي عن عمر وعليه في هذه المسافة لم يثبت لمقطع إسناد الأثرين قال وباقيه لواجده يعني باقي الركاز لواجده بعد الخمس وهو أربعة أخماسه يكون ملكاً للشخص الذي وجد هذا الركاز للحديث السابق فإنه لما أمر بإخراج الخمس دل على أن وقيه لمن وجده ثم قال بدأ يدخل في بابي زكاة بابي زكاة باب زكاة الأثمان باب زكاة الأثمان وأنا أرى أننا باب زكاة الأثمان نحاول قدر ما استطاع نرجع إن شاء الله للقاء القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>